كَذٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ كَذٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا اتواصله اتواصلت بل هم قوم طاغون بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بملوم فتول عنهم فما انت بملوم وَذَكِرفَإِن الذك راتَم فَعُورِمُؤمننين وَذَِّ فَإِن الذِك قاتًَ سَعُولمُؤْننين وَماَا خَلَقُ تُجَّ وَلئِ سَائِلِ الل ل يَعبُدُون وَماَا خَلَقُ تُج إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد منهم من رزق وما الله هو الرزاق ذو القوة المتين ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون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 وَالطُّورِ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ, المعمور والبيت المعمور وَسَقُ فِي المَرْفُوعِ وَسَقُ فِي المَرْفُوعِ وَالبَحْرُ الْمَسْدُورُ وَالبَحْرُ الْمَسْدُورُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ إِنَّ ربك لواكع مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ما له من دافع يوم تمور السماء مغرى يوم تمور السماء مغرى وتسير الجبال سيرا, وتسير الجبال سيرا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يدعون إلى نار مَدْعَا يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ مَدْعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ